الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم, لكم, هذه يقدم, لكم, يقدم لكم هذه الماده ما خلق الله الذي كان في عباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل السماء ضرورا وجعل فيها ضياءا وخمرا منيرا واليوم وهو الذي جعل الليل نهارا والنهار ليل شطورا تمام تبارك دين الزهرا قال على عمله يكون للعالمين نذيرا الذي نظف السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له سليم في الملك وخلق كل شيء فقد دره تقديرا والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى وعلى رسول الله المكتبة وعلى نبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله أرأيتم إلى الزهرة المتفتحة والوردة المتضمخة والريحانة الفواحة في روضة غناء كيف يبقى لها شذاها وعطرها وجاذبيتها إذا صينت من عبث العابثين وكيد الكائدين ارايتم الى الجوهره السمينه والجره الغاليه والياقوته العزيزه كيف يبقى لها بريقها وتلالبها واشراقها اذا تولى القائمون عليها بالرعايه والعنايه والصيانه والحمايه ذلك مثل تخريبي لقضيه لقضية وموضوع خطبتنا إنه حديث مستمر وحديث دائم عن مقومات بناء الأمة وعن لذنة الإصلاح وعن نواه التغييب التي تبدأ بالاسره وعمود ذلك المرأة المسلمة الزهرة المتفتحة والجوهرة الغالية إذا صينت من عبث العابثين ومن كيد الكائدين وأردت أن أقرب المفهوم إلى الأذهان لأن المرأة تعرضت لمحاولات تغريب وأن ماضي عولمة ومؤامرات ابعاد ودعوات تعليه بدأت منذ إبليس ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوافهما يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما، فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري من سوءاتهما. ومنذ أن انطلقت دعوة إبليس النعيم بتعري المرأة وسفورها واختنافها بالرجال ومنافستها بالرجال في ميادين عملهم والدعوة عبر الشعارات البراقة والدعايات المضللة والأخواق الناعقة والاصوات الماكرة في مجتمعاتنا بأن المجتمع يتنفس به واحده واحدة وبأن المرأة مكانتها مهضومة وأنها ينبغي أن تخرج إلى الشوارع وأن تقول وأن تكون وزيرا وأن, وأن, وأن تترشح وأن تفعل, وأن تفعل وأن تفعل وإن هذه الدعوة من ورائها الإبني لما بدأ دعوة تخطيط هدم المجتمعات ولقد أحسن أعداء الإسلام لدينهم صنعا لما دخلوا المجتمعات من قضية المرأة والشهوه فتجد المرأة في الدعايات في المسلسلات في الأفلام في الأغاني في الحفلات، في الشوارع، في دوائر الحكومة، في دوائر الدولة، في في في في أماكن الدراسة، في دور التعليم، الاختلاط، كل ذلك بدعوه أعداء الإسلام الذين أرادوا أن يزيفوا الحقائق. ولست بصدد الحديث عن تكريم الإسلام للمراه فلست مدافعاً، ولا أحتاج لهذا الكلام. فكل عاقلة وأنثى سوية. تعلموا وتوقنوا أن الإسلام أكرمها لما صانها من النظرات المسمومة ومن الكلمات المعسولة الخادعه ومن الذئاب البشرية المضللة لست بحسب الحديث عن عن الدفاع عن الإسلام وعن أنه كفر المرأة الأنثى قانون وفطرة وليس الذكر كالأنثى هي القاعدة السوية المرأة أودع الله عز وجل فيها الحياء الفطري والفيض العاقف الكبير لتحمل سر خلق الله عز وجل في الحياة وهو الانجاب والولادة المستمرة تزوج الودود الولود فإني مباهر بكم الأمم يوم القيامة ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك لأن المرأة بالتفرغ البايولوجي تحمل سر الحياة وسر الوجود وتعطي الأطفال الحنان ما لا يعطيه الرجل وعندها من الفير العاطفي ما لا يوجد عند غيرها وتلك وظيفتها في الحياة وإن الدعوة إلى مساواة الرجل من دون مراعاة الفوارق دعوة ظالمة المساواه ليست في العدل في كل شيء فالمساواه بين ابنائك الطالب الجامعي والذي في مرحله الأساس في النفقه والواجبات اذا سويت بينهما ظلمت وصرت ظالما بالمساواه وان المساواه بين الرجل ببيته وفكره وعقله واتجاهاته التي فطره الله عليها وبين المراه ووظيفتها التي جملها الله عليها إن المساواة بين الرجل والمرأة على قدم واحدة يعني مصادمة الفطره ويعني الدمارة والضياع والهلاك والفساد والبوار والتين وكل المعالاة التي تعيشها وتعانيها أمتنا اليوم أيها الأحبة ماذا يريد أعداء الإسلام من المراه إنهم يريدون اول شيء تجهيل المرأة بإبعادها عن دينها وبذلك وبذلك يكون تجهيل الأجيال وبذلك يكون افساد المجتمعات وإذا النساء نشعن في اميه رضع الرجال جهاله وخمولة إن تجهيل المرأة وإبعادها عن دينها وإغراقها في شكليات وماديات موضة روج ولبس وملاي إدراعها في الماديات والشكليات اضعاف لرسالتها الحقيقية بتطبيئة الأجيال وصناعة الأبطال وإمداد الرجل والمجتمع بما يفقده من الحنان والعاطفه أما الدعوة إلى إخراج المرأة من بيتها وإخراج البرأة من مؤسستها ومن مملكتها إلى الشوارع مزاحمة للرجال فتلك دعوه إبليس الاولى والذين من ورائه الى قاسم امين ومن كانوا على شاكلته ومن كانوا على نهجه الى يومنا هذا ثانيا يريد اعداء الاسلام من المراه لاشك بان يجعلوها سلعه تباع وتشترى في الاسوا يتاجر بها من اراد للكافريه أن تكتب الزبائن وأن تجر الأموال أجلس فتاة بدل أن يجلس فتى. من أراد لمن كانت الاتصالات أن يجرب وأن يكون هناك له روال أتى لفتاة فأجلسها وهذا لا يعني ان هناك فتيات شريفات يخرجن للعمل النزيه من أجل لقمة عيش شريفة ولكن هذا لا يعني أنه الأصل الاصل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه في الاولى الأصل كما روى البخاري في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام اذن لكن للخروج لحاجة لكن المرأة تخرج للحاجة أما الرجل يخرج لغير الحاجة لأن المكان الطبيعي للرجل في, في السوق في المنطقة الصناعية في سوق الخدار في أماكن العمل في المحاكم في كل مكان والجال لم يقل أذن للجال إنما الإذن يأتي من بعد الحظ أذن لكنا بالخروج أو للخروج لحاجتكن لحاجة لكنا والحاجة مقدرة أن تخرج مؤذبة محتشم إذا لم يقول لك من يعولها وإن احتاجت للماء للقمة العيش الحلال هذا لا يمنع ولكن عموما المرأة في الوجدان الغربي وفي الفكر الانحاد الحديث المرأة كالرجل فيرى احاديه الاسره الأسرة لتكون الأسرة بلا انجاب حتى قال انه من الظلم ان تنجب المرأة ولماذا لا يتحمل الرجال جزء من هذه التبعات وكيف سيتحمل الرجل في أمريكا أو حتى في بريطانيا أو في ألمانيا كيف سيتحمل الرجل الانجاب كيف سينجب هل سيصنعون له رحمة؟ ثم قالوا بأن الإنجاب ينافي قوامة المراه ورشاقه المراه وبدن المراه ونضاره المراه وإشراق المراه وإلى بعيد ذلك مما يقال كلها دعوات ولا تستغرب ولا تقل انها دعوات هي في بلاد الغرب دخلت بلاد وديار المسلمين ولذلك أيها الأحبة ينبغي ان نسلط الاضواء على قضيه المراه هي ليست قضية النساء اللائي يستمعن لهذه الخطبه لا والله هي قضيه كل رجل جالس له انثى يعولها ويقوم عليه بنتا كامله او زوجة كامله او اختا كامله او قريبه وجاره يمكن ان يسدي اليها النص وان يأمرها بالمعروف وان ينهيها عن المنكر انها قضيه المجتمع قضيه المرأة قضيه المجتمع وقضيه الامه ولا شك ولكن الذي أعجب له ان اعداء الاسلام ارادوا أكثر شيء أن ان الحواجز بين الرجل وبين المراه فالمرأة كانها رجل تجلس مع زملائها في المكتب الطرحه نزلت من راسها والتون ليس عليها تضحكه كانها تضحك محارمها الامر عادي لكثرة الاخترار الذي بند الاحساس وقتل المروءة والنخوة وأذهب الغيرة والرجولة ولذلك صارت المرأة من كثرة ما نراها على ساسات التلفاز من كثرة ما نراها في الشوارع من كثرة ما نراها في المنتديات والتجمعات وبعض الناس يعيشون أمامة أربية إذا دعيت إلى حفلة في نادي من النوادي. التي يقولون أنها راقية وذهبت سوف تجد أن الرجال والنساء يجلسون معهم جميعا دعيتوا إلى نادي لإقامة محاضرة عن بعض المفاهيم الشرعيين وذهبت وللأسف الشديد وجدت الرجال أمام النساء في الكراسي النساء قاعدين في الكتاب ورجاء قاعدين وراء وبعدها اسمعها في الدين في السوداتة خالفات قراءة يعني بنا قاعدت اسمعها عن كلامهم وخالفات في فالقراءة وسربا في القهوة وقبل يوم بيت بين واحد قال لي أنا مزوجة خمس سنة أدار أطلق المرة ودار شهرة قلت للمرة مرضي ما قال لي بتشرب السجاير أطلقه ولا ما أطلقه يخدمه معه الحاصل يعني حتى صارت مفاهيم الحكام والسدن والعفاق والفضيلة والحياة والكلمات الجميلة صارت رجعية وتخبرت وظلاميه وصار الاختراق والتعلم والسفور والجراه في التعامل مع الرجال والضحك والانبساط اليهم والاختراق بين الناس صار هذا تقدما وصار هذا حضاره وصار هذا رقيا والله كذب كذبوا والله لان ال الرقي في الشرع والحضاره في الدين والفضيله في الاستقامه على نهج الشرع وعلى نهج الكتاب والسنه ولذلك صارت هنالك جرأة والأعجب من هذا الجرأة في دور التعليم انا وثيق صله بالجامعات تدريسا وتوجيها وتعليما والحمد لله عز وجل ارى من المشاهد ومن المناظر المخذ بالاداب والأخلاق دعك من اخلاق الدين اخلاق الرجوله فقط الذي فيها غيره يجلس ضد أو الطالب مع الطالبة بطريقة مريبه ومخيفة تحت الأشجار وفي النجيلة واحيانا لما تبتلع الكابتنيان وجدتهم يجلسون على صناديق الجبس صناديق الجبس صناديق الحين البارده يفوت وتقوم قاعدين يفونسوا مع بعض وبطريقه مريبه يعني قاعدين مع بعض هي بتعين هو بعيني لا دوناته الكتاب عشان تقول قاعد يشرح ليه يعني ما في حاجة دوناته عشان تقول هي دا دا تفهم منه فاتت المروز دا يشرح ليه دوناته ما في أي حاجة قاعد يشرح ليه اللي هاد خرجوا والقص في الجامعات الاختلاف والقص في الزمانات والعلاقات المرينة وشوف عيني الدادومة بيأكل سوا دادومة واحدة الولد يأكله ميتة هي تأكل وهي تأكله ميتة قال لك دقيقة دقيق لو سمحت الدردونه بك بيكلي طلعت 500 قلت لها عشان تأكل انت تأكل يا اخي من كل عشان تأكل بسوء. شو بسوء. شو, شو, شو, شو وشوف عيني في في ما وبجاي فوق ليه فوق جنب الصحر. من أين خرج هؤلاء أنزلوا من ام أمجاروا من كوكب المريخ إنهم خرجوا من الأسر وال والبيوت التي هي أسر وبيوت في الأرض محافظة تخاف الله وترعى السر وتصونه أو هكذا ينبغي أن يكون والأعدل من ذلك أنه يتم تدريس في بعض الجامعات مادة عجيبة عجبت لهذه المادة تدرس لطلاب الجامعة باسم الحرية وباسم الثقافة وباسم الرقي وباسم المدنية وباسم الحضار في جامعة الأحفاء هذا مقرر مقرر ردي يتكلم هذا المقرر عن كسر الحاجز النفسي للمشاركين من الجنسين من الرجال والنساء اسم البرنامج الصحه الانجابيه الجنسيه كن خالص انها وفق المفهوم الحديث لمفهوم الجنس والصحه الانجابيه المفهوم الحديث للصحه الانجابيه ويبدا كسر الحواجب تامل هذا الكلام الرذيع ياتي صف من البنات وصف من الاولاد الاولاد يكثر في ظهر كل واحد أعضاء التناسلية بالتفصيل مذكور هنا والبنت يكتب في ظهره ورقيه اللي فيها كل الاعضاء التناسلية وأنا أكتب عن ذكرها كما هو موجود هنا وليس الأمر مجرد تعليم وإلا ممكن أن يكتب البنت مقرف. يوضح لها أعضاءها التناسلية كيف تتطهر كيف تغتسل كيف تتعامل مع الرطوبة الخارجه من فرجها كيف تفعل إذا احتلمت كيف كيف كل ذلك يمكن لكن هذا كسر الحاجة يؤمر الأولاد أن يديروا ظهورهم للبنات فتصبح كل فتاة تقرأ الأعضاء التناسلية المكتوبة على ظهر الطالب زميلها. على ظهر الطالب الذي هو زميلها تقرا الاعضاء بصوت عالي لتكسر الحواجز ثم يقرا كل البنات ما كتب في ظهور الاولاد وينقلب البنات ويقرا الاولاد ما كتب في ظهورهم ولا ادري البنات محجبات ولا ما محجبات ما مكتوب هنا ما هو اولاد البنات حيكونوا فك شعر ولا حيكونوا محجبات لما واحد جبل كذا ما مكتوب في في فعلا هذا مدرس في جامعة الأحفاد وانا اتساءل اقول هذا الكلام وخذوه عني اذا عجزت الحكومات عن حمايه اعراض الناس فعلى الناس الا يعجزوا عن حمايه اعراضهم لان الاعراض مسؤوليه شخصيه مسؤوليه كل فرد لا تنتظر من دوله ان تحمي لك عرضك او ان تحمي لك مقدساتك او اقل شيء أن تحمي تقاعدت الدول وتقاعدت الإقهادة عن مراهبة مثل هذه المناهج المنحريفة ولو أني قرأت لكم المفهوم مفهوم المثليين والعلاقات مفهوم الصحة الجامية كل العلاقات الجنسية المفتوعة ما لم تتعارض مع القوانين الدولية يا سبحان الله متى كانت القوانين الدولية عندها قوانين تحمل فقط الاختصاب هو الممنون أما كل شيء متاح وينبغي أن يتعلم ذلك انا اعجب لذلك ولذلك ارى ان الصراع القادم وربما في مرحله السلام سيكون هو الصراع المحافظه على المقدسات المحافظه على القيم وكم من في الصحف تكتب كتب غير واحد في جليل الصحافة انه لا حجاب في الاسلام وانه لا يوجد شيء حجاب إسلام وانه لم يرد تغطيه للراس ولا للركب إنما الذي يغطى عند المرأة العورة المغلبة لا يوجد شيء يغطى عند المرأة وقال اتحدى من يأتي بآلة أو دليل قال ولا تأتوني بالأحاديث بعض المفكرين يكتبون هذا من بلدة تقمة ممن يريدون لأجتمعات الدماء ويريدون للمرأة أن يتلاعبوا بها وأنا أقول أيتها المرأة؟, المرأة المسلمة فارتقي بلينة من يريدك لامته وبين من يريدك لشهوته نحن نريدك ذخرا للامه امنا واعيه وزوجه مستقيمه ومرأة ملتزمه بالشر وهم يريدونك متبرجه لاجل ان لاجل ان تقر اعينهم بالنظر يريدونك يريدونك مختلطه لاجل ان يلعبوا وان يلعبوا وان يضلوا الاوقات فلتحذر الفتاه المسلمة وليحذر القائمون على امر المراه تقضيه واحداه وتقويما وصيانه ورعاه ومسؤوليتها اسال الله تعالى ان يرد الجميع الى الرد الجميل انه ولي ذلك والقادر عليه وان يرد كيد الكائدين عنا وأن يحفظ مجتمعاتنا بالفضيلة والعفاف والجدل والحجاب والحشمة يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ما هي مشكلات المرأة المسلمة؟ في تقديم ان اول مشكله اول مشكلات المراه المسلمه غياب الاهداف الكبرى المراه ما زال مستغرقه في ماديات وشكليات وموضات وقدوات ساقطه المراه المسلمه اي حق لها ان تطلب بنصوص الكتاب والسنه عرض حقيقي وتاخذ بالابواق الناعقة والاصوات الماجرة والدعايات المضلله التي تريدها أن تخرج عن دينها وعن استقامتها ويريدون تحريرها مماذا؟ من ماذا؟ من الشر؟ من النصوص من الكتاب والسنة من صورة النور أم من صورة الأحزار مما يريدون تحريرها وهذا الذي قال أن المرأة المسلمة هي محبوسة أو فجينة المرأة المسلمه عبر التاريخ منذ حواء قدم مرورا بمغيمه بنت عمران واعز بنت بوزان قدمنا النموذج والمثال والقدوه الصحيحه للمراه المعتزه بدينها المحافظه على شرفها اغلى ما تملك امراه المحافظه على شرفها المعتزه بحيائها الواثقه من دينها الملتزمه بصنع ربها ولذلك اكبر مشكلات المراه المسلمه غياب الاهداف الكبرى من حياتها ثانيا غياب التربية الايمانيه والاعداد الروحي للمراه هو مسؤوليه المراه ومسؤوليه القائمين على امر المراه من المفكرين والعلماء والاعلام وما اسوا الاعلام الاعلام وما اسوا الاعلام في قضيه المراه كتب اليه مصدر في هذا المسجد ورقه طويله ولكن سوف اقرا منها بعض ما يوافق حديثنا هذا مصلي معنا في المسجد شاركني مشاركه محترمه وقدرها بشيء مكتوب وهو والد لطفلين في روضه ارسل اليه اهل الروضه رسائل يدون منهم ملاحظات فكتب له ملاحظات كثيره كان من جملتها الحديث عن التلفاز يقول المشاهد للمواد المقدمة خلال هذا التلفات الجهات قد تعدلت أنواع الفضائيات في الغالب الاعم لا يستطيع أن ينجو من الاستفاة بالقيود الشرعية ومن أعظمها خطر الوقوع في تجاوز حدود البصر والنظر فالشرط نهانا عن النظر إلى عورات الناس ووصف لنا هذه العورات ومن أخطرها نظر الرجل إلى المرأة أو نظر المرأة إلى الرجل لما في ذلك من فتح لابواب الفتنة الكبيرة وعلى الرغم من القيود الشرعية الموجودة فإن, فإن هذه المسلسلات التي يعتبرها الناس أكثر أمانا هي الأخطر على الإطلاق لأن الرجل لا يستطيع الحلث من النظر إلى المرأة وللمراه المرأة الحلث من النظر إلى الرجل وهما في الثياب المنزليه الخاصه يعني جبودة منظر مر على جذة في وطنونه أو في المطبخ أول حاجة الراجلة في المسلسل ما راجلة كذب كذب كذب كدو ما راجلة بجد يعني الوصل ما سنل إنه راجلة ده وقاعد, وقاعد ما نسمعها ويسير جعل مع راجلة وشفاها يقول بين لا ده شفاها ده راجلة كطابين بعدين المصري صور ده راجلة راجلة التيمة كان حاضر راجلة من بسانة كل الناس وشوف سبحان الله والله انا استغرب انو رجل مسؤول يخاف الله يجيب لأولاده في البيت تلفزيون يخطروا بدون قيود يا اخي هذا غش من مانع وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنه كما قال عليه الصلاه والسلام رعيته ما بضروري يكون رئيس الجمهوريه رعيته ممكن يكون الأب ان الله يسال من الشفا يكسون ويأكلون ويشربون ويقرون في المدارس الخاصة ويخلون التلفزيون يدمر اخلاقهم يدمر القيم لا لانه أدفع أدفع الشباب يكونوا مراهقين كذا تخيل لو ان رجل ذهب الى الشارع مثل لي له فتاه من من من من بنات الشوارع الساقطات بالليل بالعربات عشان يجلوها قال اسمعي انا ليكي عندي شغل عندي أولادي في البيت في الجامعه ومتحينين الجامعه ذلك شغله عليه، وسابق بدو جاب البيت ولا جاب الأولان قالوا تعال الأولان، أنا جبت لكم واحدة شغلكم، هاد عطى ما عطى، طيب الفكش، لما تجيب له واحدة تجيب له واحدة منتقنه الانتقاء، الممثلات دال واحدة شارن فيه انتقاء وتصوير دين بدقة وكاميرات وحتى المكياج وال... والإضاءة تكون إضاءة محددة فنية عشان تجيبوها. يصور ساقه يجيبوا البنات اللي ال بتقول للولد بحبه ويمسكه ويحضنه وأولادك يفرجوا انت ما قلت له واحدة من الشارع ات اتشغلوا البيت عاد فرشوا ولد في واحد ديك بنات في طور المراحة قال لي بنات راح جيب لكم ولد سفيف من الشعراء وشاطركم ومساء والده يروح ورد قال نسمع إنت بالشغل البنات جا نركب جابوا دخلوا البيت هل هذا يعقد لا يعقد تجيب أولاد مصريين ضيافه ممثلين شايفين شعره ويخبر مع البنات يكون نسوا ويشربوا في البارد ويضحكوا ويقول بحبها والامر بحيفها طالع بيها وممكن يكونوا زوجه زواج عرفي زي ما بقولوا كما انتشر في مجتمعاتنا وفي جامعاتنا ده عاقب بالله يزور يجيب فضائيه يخدها في بيته ويطلع منه ده يكون عاقب والله هذا أول من سوء يمسك برقبته يوم القيامه أبناؤه لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم واهليكم نعم ما قال لك أكيد وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا ما قال لك أكيد نحن نرزقك والعقبة للتقوى لكنه قال قال سبحانه وتعالى قو أنفسكم واهليكم نعم وقودها الناس والحجاره المسلسلات والتلفزيون اكثر من يتلاعب بالمرأة ليه لانكم مسلسل ذو مراه ما بدون تفرجوها دعايه ذو هل يمكن ان يكون التلفزيون اذى توجيه وتعليم وارسال فقط هل يمكن وما ذلك على الله يا عزيز ولا الا الاوره ولا الا الدعايات ولا الا المذيعات وفي بعضنا شايلين حمل على الفضائيه بتاعتنا قالوا جيبوا البنات الوحده إلا تكون حاجه في الدراسه يعني دايلنا زكاه الجزيره والقنوات الثانيه عشان الوحده تكون فك مشعره وتتكلم والله بس تهدار وهذا عين العبث بمقدرات الامه ولذلك هذا الرجل والله كلامه اعجبني قال بحب المشي الذي وذلك في أكثر المسلسلات الاختشارة وقليل ما هي والكثير منها لا تتفي بعرض مثال المشاهد بل يتعدىها إلى عرض حالات من المناظر والصوت أقل ما توصل به أنها من حالات المعاشرة الزوجية عندما يتطلب الموقف الدرامي ذلك وإن لم تقل هي عن ممارسة, ممارسة الغرام وهي حالة تظهر مقدرة المقدرة تظهر مقدرة المخرج للوصول بالعمل إلى قمة الحركة الدرامي كما يحلو لمزين الباطل أي يسموها حتى يرفعك إلى أعلى درجات الدين والضلال الفكري وإلى حالة النشوة الآثمة لتكون بعد ذلك مطية, مطية, مطية طيعة للشيطان ومن عجب أن النساء على رجالهم لا يغيرون والرجال من نظر نسالهم إلى عورات الرجال غير آبهون فإلى متى سنكون غافلين وعن أعراضنا غير مدافعين فعلا يعني ما في مرد تلك الراجل قاعد في المسسنة المصري ولا السوري بتقول له ما تعلم المفوان يا راجل هون ما تعلم المفوان ما بتقول له كده بتخيل إنه النظر في التلفزيون الله ما قل يعني أبنى قاعد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلا في التلفزيونات يعني قل لك ما هي حاجة لكن التلفزيون أبنى وما في العين يجل جلمانا في الممثلين يقول لا يا وليا وقل للمؤمنات يخلط من أفصائهم وذي الأسف الشديد اختار كثير من هذه المفاهيم عند الناس المطلوب من المرأة المسلمة أول شيء وهذه أول قضية الحجاب الحجاب الشرق الذي يريده رب العالمين والقرآن لما تكلم عن المرأة وعن سترها تكلم عرسة المرأة في ثلاث محاول النعمر الأول الستر الصوتي فلا تخضع من القبر فيطمع الذي في قلبه المرأة وقلنا قولا معروفا وستر ثاني حتى الستر الحرتي لما يتحرك المرأة ولا يغلبن بأرجلهن ليردم ما يخفين من زينتهن ثم السفر الجسمي يثنينا عليهن من جلابيبهن ذلك ادنا ان يعرفنا فلا يؤذينا ويضرنا بخمرهن على جوبهن اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الشجار اياكم والدخول على النساء في هذا العصر لو قلت ان اعمل بيت شقي ان نصن برام وندل برام اخوانك ان ما يقص على المرجوه يقلبوا وانا اسلم عليهم واكرموا ويجب لون البارد حيكون جاف وحيقولوا ما واسخ في الناس وحيقولوا ما واسخ في مرته وحيقول انسان مخالف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيحين اياكم والدخول على النساء ماذا يخشى عن النساء قال الرجل افرايت الحم اخوي اخوي ودمم ابوي قال الحم الموت الرسول قال اخوك يجي خاش على مرته دوا كعبز الموت كالرضا السوداني كالماله كان العالم كله لبى كان يظهر روح ما أنف الجميع الحمد دي عقدي أنا وقنعتي لأنه أنا قنعتي إنه كلام الرسول ما بيجع وطن هائلا دي عقدي أن العلاقة بين الرجل والمرأة ينبغي أن تبنى على الشر ياكم الدخول على النساء. ما في العين ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء في الدواوين في الدولة في المحكمة في المحامة في أي مجال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال النساء إلا إذا كذبت رسول الله تقول له والله أنا حسم ألو وبتقول لنا أسمعهم وببحث وقاعدين أخنا الفتة سوا ما قاعد تجيني حاجة ما قاعد يشعر بأي إحساس تجاه غير تجاه الزمان البرية الرسول قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء الرسول قال ما الشكومة ولا المزارة ولا المؤتمرات ولا الفعثين والحريق الصيحين إما أن تؤمن وإما أن تؤمن الرسول قال لك اتقوا النساء أكذا أنت مؤمن ولا ما مؤمن. مؤمن بك أبعي أي حاجة فيها بسوء أبعي منها بعيد أخليك أتخلي واتقوا رجعي, رجعي. واتقوا كما يقولون ولكن خذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء كلام واضح يوسف عليه السلام يقول الا تصرف عني كيدهن اطلب اليهن واكل من الجاهلين هذا من العبث الان المراه عوره المراه عوره رواه الترمذي الرسول قال المراه عورة تعني انا والله لو الدنيا كلها تمر قال حاجه غير المراه عورة والله ما أصدقه كل القصايد الرسول قال حديث ابن مسعود في الترمذي المراه عوره إذا خرجت استسرفها الشيطان، استسرفها جملها في صورة الناس، يعني مما من بتمرون بنتها أي في العائلة، المدى في العائلة، ليه؟ لأنها عوا، واستسرفها أي زينها في ناس نسوان أجمل بكثير من المسوانة في الشوارع، لكن بعارم المسوانة في الشوارع، بعين، ويكون عنده علاقة مع السكّتة، مريبا، زي ما جاء، مر، تد، تد غضب، غضب راجله أعطى الزور في العائلة كلها من أكبر التجار تعجب كبير زوجها هذا حاتف صغير في سيد شاب الزوجة وقريبة العائلة كلها بخافة لأنه زول تغري ووابس ومرتعات في دوران وحكام وأن تخلنا يزوج ومشكل الجو مره من المرات عن طريق الصفة شاء الزور راجلة لقت رسائل غرامية الراجل بنسل رسائل غرامية فتحت ألوان لقت في رسائل غرامية كمان بالكم مرسلت مرسلت هي يا أرأي ما جاء جوال بتنسلوا بترسل له رسائل غرامية زوجة الكلام بتاع مسلسلات اللي يشوفون انه أنا بحبك وعيونك وكذا وهي بتقول له انت راجل كويس من مين بتشكله بتنسلوا رسائل غرامية الرسائل ولكنك تتركني انك تتركني انك تتركني انك تتركني انك تتركني يعني تتركني انك تتركني انك من انك نفس انك دي، انك تتركني دقها تتركني انك تتركني فاعترف تتركني انك تتركني تخيل تتركني انك تتركني انك تتركني انك رجع فلان رجع قال نحن قلنا زود ذا الى عمل تبع عمل لكن ما عمل عملثله عمل زود ذا بره عمل في رقتك لما فتح باب الشيطان ما عمل عملثله عمل قال مسلم قال ما رايت ناقصات عقل ودين اذهب للرب للرب للرب الضد الحاكم من كنا حديث اخير ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للرب الرجل, الرجل الحاكم والله الرسول فعلا كلام ما بيعورط قال لك حاكم دغري يخرجوا في الروجات ده يرجفوا منه لما نمشي قدام السكرتيرة يرجف والسكرتيرة قالتوا زوجته دي عارف له في البلد على اليمين عشان أنا بناتي عليهم بنات أنا على بناتي والله ما أنا خلاص قلت الزواجة لا قادر ومضيع والله اتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فيده بني اسرائيل كانت في النساء والمراه عوره وقال صلى الله عليه وسلم الرافله في زينتها سواء كان والروج ولا الكلام الفارغ اللي بيعملوه في الراس وفي الوجه وفي الكلعين الفاضل كله الرافله في زينتها في غير بيت زوجها كظلمه يوم القيامه لا نور لها أي واحدة بطرع مدبرجة من غير لغير زوجها ومحارمها بتجي يوم القيامة مظلمة هكذا قال عليه الصلاة والسلام وأنا لا أقول بقوله ولا أقول لاحد من الناس لأن ما في بعيد يمدعينه لكن بعيد للرسول عليه الصلاة والسلام لذلك أقول بكلامه الذي قال فيه كل هذه الاحاديث ويصبح بعد ذلك واجب الرجال أن يغاروا على أعراضهم وان يفعلوا كما فعل السلف عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محافظ شيخ ناهد الثمانين عمره 82 سنه اربع او 84 سنه في روايات جويستلو الظلم لما دخلوا عليه اصبحت السيوف تتلاوشه بضرب وجاب وجاب زوجته نائلة بنت فرافس الكلبية أرادت أن تدافع عن زوجها، دنت دافع عن العجلة، جاءت عليه، ودمه يصو، جاءت نجلي تريد أن تدافع عن العجوز، عن الشيخ الكبير، ودمه يسيل، والسيوف تقع عليه، التفت إليها وقال: احتجبي، لقد لي أهون إلي من أن يرى منك شعره، احتجبي، لقد لي أهولوا إلي من أن يروا منك شعر أمر هذه الحجاب وهي تدافع عنه في موقف قد لا يحاسبها الشارع لانها جاءت تدافع وهي الأنفسة من الطب حتى لو ضعوا منها شيء الله أبي لانها لأنها بغير قصد منها لكن عثمان رضي الله عنه قال لقد لقتلي أهولوا الي من أن يروا منك شعر على المرأة المسلمة أن تعي هذه المسألة وعلى الرجال الذين يقومون على أمر المرأة أيها هذه المسألة أما النهج الغربي الذي دخل البسط ودخل المناسبات ودخل الحفلات وصار جزء من كياننا باسم ال... البصاد الاحمدي أحيانا وباسم عدم النية السور نحن لا نتهم احدا ولكننا نقر الشرع ونثبت النصوص التي لا مفر ولا محينة ولا مناص عنه. وحتى لما قال الله تعالى لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ولا يبدي نزيلتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن لا في صورة النور البطل تطلع من دي إلا تكون بدخول حاجة واحدة التمسار بعولتهن والاستاذ في الجامع بعولتهن والطلاب في الجامع بعولتهن والربي في الحفله بعولتهن والحاضر المناشى ومشاعة العرس والخطوبة بعولتهن معقول؟ ده كلهم بوعولتهما كله حتى الدين التي تظهر للمحددين هل كل الناس المحددين؟ او أول أول إذا يكونوا البنات اللي من البرجات بيعتقد الرجال في الشوارع دين أو التابعين غير القربة من الرجال أو الطفل الذي يظهروا على أوراة النساء إلا يقول كذلك ما الله الناس التي تظهر له هي حتى تظهر لكل الناس ده ده ده ده, ده معقول هل هذا الشر؟ هل هذا الدين؟ ولا دينة دينتهم حتى دينتهم دين لمحجدين هي الآن تبدي زينتها لكل الناس رسول الكان يحرص يا أخوانا أرضوه الناس ما يطاعدوا من كلامهم أنا أعرف كلام حال لكن حال لأن القضية حال والآن ما في معارضة بعد الا إلا بالكين الأمر والفزع والفساد ضخم والتلاعب والتعاون في الشريعة في الاختلاط والله لو لو أنتوا تعرفون في دواخلي والله تعرفوني أنا كل يوم بسمع مشكلة سيئة جدا إلى درجة إنه بجيت من جديد وأنا أحكي المشكلة أبو لاسمعه المشكلة دي عندك علاقة مع واحدة كانت واللي هي تحكي له أقول له عندك علاقة بالعلاقة هذا المريض المريض أقوله لا حتى نسمع مشكلته من الأول ذهنت ذهنت ذهنت من كثر بسمع بسمع بيطلع جاتني طالبة في المسجد ذهنت في أقصى الكلية خطبوه وخلته وحملت منه في أيام من الخطوبة وجاءت لي إنها في أرق جانب وفي أرق كلية عن الإثمار وش وساب بصدر الحكوصة صلبات في المسجد وهي من أسر كريمة وهلك سليه بموته هي دين فتوى بأن تجهر قلت له لا ما فيك حق. أمشي نادي ليه وادخل تقدروا تعال مش أنت ليه وادخالك أشأل أكلم إنه طالما هو عمل كده لو كانت عملت من غير كان واجب عليه وستره قال لها أنا تعلم محزوجك، لا لأن الطالما رضيت تعملي معه، ممكن ترضي تعملي مع آخرين وبهذا كلامك أمي لكثلت المشاكل بسمع بأعضاء الحاجين خلاص استئتا بقيت ما عندي قابلين لما الواحد شاء ولا واحدة تديني جواب فيه أسئلة والله يبقى والله يبقى يكون من كون من, من, من هذه المسائل وأعيد هذا كله إلى التهارف في الشريعة لا تسافر إلا ما ليه محرم إياه الدخول على النساء كل المؤمنين من ظلم الأبصائج النساء النسوء الناس يمنثل الشريعة ما بتقفوا في مشاكل ده كله سببه التلاعب بالشريعه والتهاون في امرها والعبث وعدم قيام الاسر وعدم قيام الوالد الوالد جاي ياكل ويشرب جاي 24 ساعه لا قادر يوجهه لا قادر يحكي في قصة قصه يوسف لا قادر يعلمه ما قادر بس ياكل ويشرب كيف كيف لا يرجع الدماء كلامي انا متاكد منه لكن والله لو تعلمون وتسمعون ما اسمع كل يوم لعذبوني فيما أقول اقول انا لا اريد ان اتهم احد ولا أسيء إلى احد لكن اقول حقيقه النبي بسلم كان حريص على هذه المسائل اجى اثان بن زيد ثوب قطيف قبطيه الدوله غمس بعد ما ساله ابن قال البس لها قالوا قال له مرتي هتلبس القطيفه هتعملي فستان بتاع مستقصل بصره قال مرها لطرع تحتها هلال اني اخاف ان تصف حجم عظامها قال لي خليك ما تلبس الفستان ده كده تلبس الفستان وتحط حاجه انا خايف تظهر حجم العظام ده ما نص ما نص يعني اي حاجه تظهر حجم العظام كان شكلت بلوزه تبرج حتى لو كان مغطي شعر لا عندنا في في السودان الواحد غطي شعره حتى لابس بنطلون والبرطلون ضيق وحتى البنطلون بيشبه بهبه الرجل لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال لعن الله الرجلة من النساء ده كله ما كلام وزر ده كان سيد المرسلين وحبيب رب العالمين من لا ينطق عن الهوى ان هو اذا وحى لوحا الله تعالى أن يوفقنا جميعا وأن يحفظ نسائنا ونساء المسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم استرنا بسترك واحفظنا بحفظك يا رب العالمين وتولنا بأمرك يا رب العالمين اللهم احفظ نسائنا واعراضنا واعراض المسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم احفظ الشباب والشابات اللهم احفظ الشباب والشابات اللهم الجميع عليك رد الجميع اليك ردا جميلا يا رب العالمين اللهم اكرم لنا امر رشد يعتز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك وينور فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ونتحكم فيه ويعكم فينا شر يا رب العالمين اللهم احفظ الاسلام والمسلمين واذلنا الشرك والمشركين واثمن هذا الدين يا رب العالمين ان الدين دينك وان الشرع شرعك وان الكتاب كتابك وان سنه النبي سنه نبي اللهم فاحفظ دينك يا رب العالمين اللهم احفظ دينك يا رب العالمين اللهم من اراد ببلادنا سوءا وببناتنا وفتياتنا شرا وبشبابنا فسادا اللهم عليك به يا رب العالمين اللهم عليك به يا رب العالمين اللهم الذين ينفقون اموالهم لجمال المجتمعات وتخريب اخلاقها اللهم لا تبارك لهم فيها ابدا يا رب العالمين اللهم لا تبارك لهم فيها أبدا يا رب العالمين وباصى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا